شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد لا فريح أفتعد بنا لكتابي من التعالم لا فريح أفتعد لكتابي كنا من الكتاب التعالم تعالم بنا كنا بريتيا لنخوشيك أو نخوشيك توشي أو كسدد كخريج علم خريجي خويندنا خريجي طلب علم لكاتي فيربوني علم دا قراني بدواي علم دا الشيطان لي ناقرت ضريبه اخواتني كا رقاي طلبي علمي قرتو تبر بويل رقاي واستاو، كانت وانا بجيريتو لو رقايا نا خوشی چی توج دکات کن خوشی چی کشندایه آیش بریتیا لنا خوشی التعلم تعلم آواه کوايل دکات توشی غروری بکات توشی لخوایی بونی بکات وايل ک خویبه مهم بزنه خویبه زور کسی چی زناب زنه حالو کچون زناین فرمونا علم ثلثه و اشبار علم سیب علم سبستا من دخل في الشبر الأول تعالما وتكبر هاركس اك بشيطة بستية كم علم او توشي تكبر وتعالم تعالم دابيت خويل يبايد دابيت خويل توشي غرور وعجب عجب دابيت ومن دخل في الشبر الثاني تواضع هاركس اكتب الشبر دوام بستي دوام او توزيت توشي تواضع دابيت او جاداد دا بزيت ومن دخل في الشبر الثالث هر شتا شبري سيم بستي سيم او جاد زانيك هیج علمي بيني چونک علم زور زوره امه چی من بایه علم زور زور كما براستي كوات برا شبري يكم زور سخته زور قرصه اصحاب الشبر الاول كوملي بستي يكم اواني كلب يكمن او الشيطان بويا نوستا او توشي نه خوشي غرور لخوا بایبونو عجب يان دكات توشي کوملغ نه خوشي تعالمو عجب يان دكات بويا زانان بو چاره سري قطابيان كن لو نه خوشي كاد لا محاله توشي اندت او بدر جاي تاريخ هر کس ي طلب علم بو بيت شيطان هولي داوكا او نه خوشيان توشت كات بو زنايان آموزغاری کتابيان يان كردو بو او وي خوين بپارهيزن له نه خوشيه نصيحتيان كردون زنايان كتابيان نسوي و يچيغ لو كتابانه بريت يلو كتابي بردس مان كتابي التعالم كه امش به اذن خوي پروردګردي خوينينو جتا له پاره هفتادو جوركان تعالم باز دکات او جورانه که دیار دکانی له خو بایبونو دیار دکانی خو به زانا زانین انسان خو لیو به زانا او زانا اجنبی دیار دکانی چن لچی دا وادر دکویت کا خود لیو به زانا او زانا اجنبی لبواری نو سیندا خود به زانا او زانا اجنبی لبواری و تارداندا لبواری قسکر دیندا لبواری فتوا داندا لبواری قضا و حکم کردندا یا لهربواری چیترد ترده به خوای پروردگار او هموی باز کرا و تعالی فریح حفتاو دو دواترد گرین وسری ان شاء الله تعالی برنامه جاره پیشاوی دیار دکانی باز کین چاره سری یکی باز دکین وقایی باز دکین ان شاء الله کوملک خو پارزی هه کوملک روشت جوان هه کتیمان ده هبهت همی وقایی و هم چاره سری شه ان الله تعالی خواهی که رب من پارسید، لون خوشی که دوچاری انسان به تو توشی هر یک لعنتی به ولستیکوشند دیا، هر چند علیم بخوایی تو، هر چند خودمان تو قرآن لبرکی تو حدیث لبرکی، بلامک اون خوشی لخو توش بید، آو دل نیاب رنجد با خسارت در وات، رنجد با تعهد چید، بایا پیوست من لیتی خو من خو من توشی او در ده نکین پنابه خوای پروردگار خو من به بیک او روشت جوانان انیک لیردا بو من بس کرا ول خو منی ده بینی نج انشاء الله بو من لون خوشی کوشنده ب پاره زین انشاء الله بچن خالق ده به یکم یان ل روشتی اخلاص دوینه ل درسی الاصول سته باسی اخلاص مان کرد بلاما و خلاصی لیب بس ما نکرد ما بستید آشتیکو امی امرش تیکه. اخلاص هر اخلاصه. بلاما و خلاصی لعصور است بس ما نکرد بیتی بله توحید. انسان شریک با خدا نیت. لگال خوای پروردگار کسی تر نبarestید. لگال خوای پروردگار عبادت با کسی تر نکاو. بندازی با کسی تر نکاو هوار نکات کسی بالاتو کس یی موحدیت شرکی جلیت نی شرکی چ اشکرا ورو نت نی هاوار خوا سجده بو غیری خوانا بیت سر برین بو غیری خوانا کی کورنوش بو غیری خوانا بیت حیوان بو غیری خوا سر نابرید طالم آقال لنی تکاد با طلبی علم کدا بس بو خوابت با کا و بس بو خوابت با کشت یک دنسیت بس بو خوابت باك قسيك دا كي بزبو اخوات با ما عليك دا بخشيت خالصن بو اخوات ا قال لنيه تبيت با مناظره ومناقشه كي دا بو اخوات مزغوت كي دا كي بو اخوات ا قال لنيه تبيت اي او كسيكتوم بو اخوات انا نيت تو ا قال لنيه تبيت اخلاصي امر دقيقتراه بو يفيستا اغان لنيه بس لوى دا ان شاء اخوائي قولا نيتمان خالصكا لا فريح افتاو سبرا كان امدفرميه في اخلاص النية لله تعالى لا يوصف العمل من المسلم بالقبول شرعا الا اذا توفر ركناه هيج عملك هيج كردويك لمسلمان وصفناك ربويك مقبول بيت جيرا بيت لشرع دا الا اقر اودو ركنيتي ذان بيت الاخلاص والمتابعة خالصا بخوابه وشوياً كوتيج سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالإخلاص أن يكون لله تعالى لا نصيب لغير الله فيه متمحضا من شوب الإرادة لغيره إخلاصاً ويتنها بخوابه هج بش غير إخواي تدانبه متمحضا يعني بخالصي باجي بخوابه باقبه هج خلط وخالي تدانبه بوچه بوم بس غير إخواه متابعش اوائك في دوتر الصواب وتاراز به الندبه أن يكون مما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اوائك عملك بوشي ويبك في غنبري عليه الصلاه والسلام لسرزمان في غمرك عليه الصلاه والسلام دائنا فشوب النية شوب يعني چه ه براكم ها ها خلطة, هاكا هاكا خلطة شوب يعني تيكلا فشوب نية يعني او تيكلا كالا خ خرابي كتيكالين نية بيبري تي الاشي أو كتيكالين نية بة شيء وبرهم دينه يوري ثرياء أو الشركة كنية خلطي تي وبرهم وبرهم وشوب المتابعة كمتابعة ابو خلطيته يا كلب يورث المعصية والبدعة كمتابعة بخالصينه شوين كنت في أغنبري أخوة عليه الصلاة والسلام أوقف قناه تاوان لقلتي لقل بدعو وبرهم دينه كوات الشرك الرياء التي هو لنبوني إخلاص الرياء الشرك لنبوني إخلاص هذا قناه بدع التي هو لنبوني متابعو شو انكوتني سنة ويا والرياء مدخل النفاق الرياء درقاي نفاق فناب اخوة قولا انسان كالرياء في اشتاوي خلطيها هبو او بلو شوية ديبات هركس مرائي بو كاركان مبسي خلق بو او برو منافقي ديبا فناب اخوة والمعصية بريد الفسقي كسي تشكا بناه تاواني كرد ورد برو فاسقتي ديبا والبدعه دهليز الكفر دهليز يعني تش ها دهليز يعني وكو بالله يعني بالله يعني وكو ما مره يكبروا شويه ببا بروا كفرت بعد فانا بخوايه وبالجمله فاذا اختل ركناه او احده ما صار العمل مردودا هر كد ويك ديكي كاخلاص ومتابعه يدانه يعني يشيكيانتين ذا نبو أو كردويتو مردودا وقبولنيا والأدلة على هذا متظاهرة من الكتاب والسنة بل قجلسا أولا قرآن حديث زور زورا وقد حث السلف على التزام هذين الركنين وصار نعيهم على من شابهما سلف صالح لعلماء لصحابة تابعين ولا إماء زور هاني هانيان داوين كالتزام بمد أصلوب كين وكان من خالص ببوح وبا جيري سنتي في امريكوش عليه الصلاة والسلام وصار نعيهم على من يعني تينا نعيهم ها نعيوهم ها ها ها ها ها ها ها ها إخلاص ومتابعة كيان تيك ليتك تيب كيبت واتا أو كسا سربو أو كسب مصيبتي توزوك كيبت كإخلاص ومتابعة كي تواون ومنه حثهم على تصحيح النية في الطلب كواتا هموكر وكان كان من بقشتي في بيوست بخالصي بجواري سنة كانت وابتاي تصحيح النية في الطلب نية مان خالص كين لتيدا طلبيتي طلب العلم دا خواسي علم لطلب علم دا كعلم فيردبين آوا دانيشتون إستابو علم خوين دن لو دانياتك ما نتبكين نيتك خالص كين بوخواي قوله والبعد عن ابتغاء الشهرة ما بس ما شهرة نبت ما بس ما خود خست وعرض الدنيا ما بس ما دسكوتني دنيا نبت ونيل المناصب ما بس ما من دسكوتني منصبو لو بايا نبت والحصول على الوظائف ما بس ما دس كوتني وظيفة نبات شنك أمر برا كان موالي هاتوا علم خوين دنبو وظيفية علم لما لكان إخوا درهن را برا مدرسة وقتاب قانو جامعة وعلم لا نيتي رزابوني إخوا درهن را بو نيتي دس كوتني وظيفة وآيانا والي هاتوا برا. علم لما لكاني اخوادهن ذا كم واهيا بدقمن واهيا اواه خلق لما لي اخواداني شي علم بخوينا امرك كنت علم يعني دبي لما كتب داني شي لا سرت اخته برانبر افرت شي قذروت و يعني ما مستبرانبر كشي شي روت دابن دراب واستت وبنيتي اخواشنا بنيتي رصابون اخوي فروردگان بنيتي دسكوتين شهاده وظيفه كواتتش بركه تي شي تداده بي وتخيري تي د ادب خوای ګورې برکتې بسره او علم دا درجات بويا انسان مسلمان د به نیتی خو خالص ک ابو خوا له خوین دن دا نیته در صاحبونی خوای فر وردګار به فهذه ارادات تحطم قوته وتطفئ نوره او نیته انا ک نیته دنیا به علم دا ابو نوري علم ناهي الله روناچي ناهي علم ناهي قال ابو عبيدة معمر بن المثنى من اراد ان ياكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي هل كثير بيه ينان بعلمه و بخوى بويا علم دخويني بويناني في فيدابكا او باافرتان لسري بكريم كواتا و دستي ليبشورت او خيري فيو نيع كثير كبير ناني فيا فيداكا بعلم بويا علم دخويني بوى اويك وظيفيك فيدابكا بوى اويك فاري فيا فيدابكا أو هيد خيرك لتشاورون ناكله وهذه شذرات من كلامهم في هذا زاجو بقديم رأى كان لقسي زانا يعني سلف رحمة إخوان لببزار لم باري وشيان فرموا قال الذهبي رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن المهدي عن طالود سمعت إبراهيم ابن أدهم يقول ابراهيم كري أدهم دفرمتي ما صدق الله عبد أحب الشهرة فرمهر عبدك حذيل شهروت نو ناتورب نو بانج بيت حذیل ناوبانگ در به هر عبدک حذیل ناوبانگ به او عبدالله خواهی خوی قدر آز نکه هر عبدک حذیل ناوبانگ به او عبدالله خواهی خوی راز نکت قلتو چه وادا فرمه امام ده هبید فرمه منجد المخلص نشانی انسان مخلص بو خوا نشان کیتیا ال الذي قد يحب الشهرة اويك جارجار شيطان و سسيبدن و حذیل ناوبانگ ولا يشعر بها جار وحزن ليت يهزج بخودنا كي انه اذا عتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي يعني اگر هاتو حست بخودنا كجارك لجاران توش بوي كسيكتي وتيكا كان لاخواب ترساوي شي تو ديكاي او توشي شهرت دبي ناليكاك الاخواب تون اتهامي من ذكي ن بليه رحمتي خالو كسبك عایب خی خواهم پیدا کرد برخوار جز داده و و بیرته نام و قبل نگی یکسر تبری این نفسی خود که تو تو را بی تو حالشایی حال چی تو بلای ناب چون تو اتهام می‌مداکی انسان هموکس یکتوشی حال دبید دفرمای نشانه اوکس آواک یکسر بلایی لا یبرئ نفس او بلی اعترف رحم الله من اهدا ایلی عیوبی ولا يكون معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها بل لا يشعر أنه لا يشعر فإن هذا داء مزمن أو أقول شيكا لإنسان داهايو بردوامة إنسان شكا شيطان بويهات يكسر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إنسان وياك شيطان بويهاد بردكاته ودقاريته وبلايخوافر وردقار وقال رحمه الله ذهب فرمه ينبغي للعالم أن يتكلم بنية فيست إنسان زاناء كقصي كربنيته كخالصة وبأخوات سابكة وحسن قصد بما بستي كباشا وبأخابكة فإن أعجبه كلامه يعني كي كحذيل قسكاني خوي زور مهمة معجب خوي شهرته الصمت جاري دع تا وایلهاتو مجلسکای اعجاب کردو ببیدانجی خوئ خلقی سرسام کردو کاد خلق پیداله آی چن معجب به او ک قیشت او حالته فلی ینطق با با قسفک خلق, خلق معجب نبن نبن عن محاسبة نفسه دائما نفس حزيلا خودر الخستن لا تحكير بوي بو إنسان دبي محاسبين نفسي خويبكا وقال أيضا دفرمي ذهبي وسمعته يعني ابن فارس دفرمي جيملا أبو الحسن القطان بو أبو الحسن القطان بلا كانم إمام كان يشكل إماما هذا قول كان لمحديث كان رحمة إخوائي لبي يشكل إميجرح التعديل رحمة إخوائي قولي لبي كازاناً دفرمون لم يرى أبو الحسن القطان مثل نفسه او امام کسی وکو خوی نبینی و اگر لسردمی خویده کسی وکو خوی نبینی ولی فضل و لتقوا و لعبادات دا لگل آورده کپیایی که عالم با سی سال سریق بروج با رجی سنت برداو دارم میکی ابن فارس دارم میکی ابو الحسن قطانویی عصبتو ببصاری چه و لدزدان و آذن آنی عوقبت بکثرت کلامی فرميه وا گمان دبم چا وکانم لدز دان به سبب چی به سبب زرق سکر دنم ايام الرحلة كاتك رحلم دک بو طالب علم لو كاتك قسم زور دکردو حديث مزور باز قلت صدق والله ده والله راز ده فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النيه غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة دي قد نبدا كانم لوقسه ورد بناوا امام ذهبي دفرماتي ده تعليق لسرق سي ابو الحسن القطان او امام برزه كعالمي او اند ككان عالما بجميع العلوم امام ايه برز اند برزه زور ذكر واد تصور ده كم شاو كان بويه لدزداوا امام ذهبي دفرماتي ده فقد كانوا مع حسن القصد هرشن دم بستيان شاو وصحة النية نية رازب يخافون من الكلام وإظهار المعرفة دثرسان لقص كردن واليوم بلام أمره يكثرون الكلام سيزور ذكره مع نقص العلم نقص العلم كأمر علم كما وسوء القصد نية خرافه ثم إن الله يفضحهم بوي إخوة قبل أمره تيان سوء فضح ويلوح جهلهم وهواهم جهالتك كشف ذبغ يلوح يعني يظهر واضطرابهم فيما علموه يعني دردك مضطريب اشتكان ينسر خويني يعني سلفي صالح لقل زور علميا ونيتي باشيان واجم حاسبي خويان ذكر كقسيان زور كرباه أمره لقل قلتي علم ويقف سوئي مقصدش زور جار سوئي قصدش زور جار واش كثرة كلام هيا جاء مقارنة بكري امر امرو لقل كيدا لقل قديم دا بوية رحمتي خواهي جور الله سلف بوية چون بون اوان قصيان كم بو بلام عملية زور عملو كردوية زور بو بلام قصيان كم بو امرو قصي زورو عملش كم اوان نيتيان باش بو لقل علمي چي زور بلام امره علمك كم بلانقسي شي زور ادي او كسانى فانا بخوايف ردگار تم شادك لقبل علمك كمش او جا معتقدك فاسدش سايجي زورش كسانى شي وادي نصر منبر كسانى شي وادي نصر شاشه كان تلفزيون دز ده كان بقسه كردن دعوه بو شريك دعوه بو خرافه دعوه بو بدعاه فانا بخوايف ردگار كذّذ ذا كان بقسى كردن بصل يقصد ذا كان فنابخ لا لا غضبي خواي جو رقصد ذا قال دعوة ذا كابو أويك هوار كتغيلي خوا دعوة ذا كابو أويك مخالف إيش من تبي أمبري خوا بكرى عليه الصلاة والسلام بجهلوا بويخواي فرودقار فضح يان ذا كا خواي جو رعوار يان در ذخا سواز بويخواي جو را كاتبرى إنسانة جايل خواي بيت ما حاسبي خومام دائماً هوضن سكان من كم بيت عمل من زور به نيت من خالص كان لقصة كردن من دا مقصد من دائماً آقاماً لنيت من بلقصة كردن من وقال علي بن بكار البصري الزاهد رحمه الله لان القى الشيطان احب الي من ان القى حذيفه المرعشي يعني كي دفرمي أقرب جنب بشيطان بلامه و خوشتله نجب جم مرعشي يعني شيء أقصى جارب أبزان علي كري بكار أو فيها وتشزاهدي بتكوي بريزة أو فيها وبريزة دفر ما أجر لريب جم الشيطان بين خوشتله نجب جم بهذيفي مرعشي بهذيفي مرعشي بهذيفي كري قتادي مرعشي يتشي كلو فيها زاهدة بريزاني كيكيكل اولياء اخوه لو دك وكو فضيلي فضائلك لسردمي فضيلي رياض كطلبي سفيان ثوريه كحديث لسفيان روايه كردوا لو دك ثانا ك مشهور بويك ناني حلال بو مشهور ب ب زهده ورعته اقوا حذيفي قرقطادي مرعشي ابو ليره دا علی کری بکر دا فرمی اگر بگه ما شیطان بلامو خوشترینک چاوم بچیب کیو بگه مچه بگه حذیفه کر قتاده مرعشی بمروند کاته دا فرمی اخاف ان اتصنع له چکه دا فرمی اگر بگه ما مرعشی حذیفه مرعشی پیویچی زاهدی بتقوای خاون هیبته سام هیا پیویچی اوابه سام وبهیبت اگر بگه ما اتصنع له بدس خومنيا يعني خوم والده كم يعني من يج لاستي او داز جهدك وتقوايق نيشان ددم كابو اخوانيا توشي تشدبم توشي الرياده بف فاسقط من عين الله تعالى او كاته من لبرشا اخوادك توشي الرياده بف تماشاكا سلفي صالح لا تشتر ساول ده فرمي من كبيبي نم ناتشار توشي اوادبم كبييوي شي صالح دبينم شرمي لذاكمو خوم توشی زهد یک ورعق نشانی او ددم کبو خوانیا لبخات اخوانیه لبخات لی اوه اواش اخواسی ته دانیہ او که تمن لبچای خواده کوم چکم ریایم کرت بلام اگر بګه ما شیطان من ریای ناکم قبو شیطان کوا ته زور جردبینین مثلا دگی ته کسیک یعنی بشیویق شتگ نشاند ددی که له حقیقت دتوانیت أقرب لبرامبر أو نبي وأني بوشوي وينيت أو كيا أو تصنيع كذي كيد أو رياية أو اللي قال إخلاص تجناك أتوه بويا أو منافتي إخلاصه مناق مناقصي إخلاصه ده بإنسان مسلمان أجايل أخوي بيت وفيه في ترجمة معمر بن راشد عن معمر كق كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله معمر دفر ما جاران إيه كطلبي كطلب علم ما انذكرت دهات دس ما بعلم با علم بو خوان بو نبو براستي درويناك اندفر مي علم ما انذكرين بو خاتري خوان نبو فيأبى عليه العلم حتى يكون لله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 قلت نعم يطلبه اولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحب ذلك ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم وعلامة ذلك أن يقصر من دعاء من الدعاوي وحب المناظرة تماشاكا فرمایم بیدایت نیتی او بو بو علم خویندو او وظیفه دې است ک بو علم خویندو بو داب نیشې لمجلس چې دا مناقشې وکاو مناظرې وکاو پیبلن زور اعزا پیبلن زور زیړه پیبلن زور په قوته پیبلن کې به زور دلوسی ل بیدایت دا نیت ماند فرمه او بو بلهم دوه ک علم مان خویندو او ا ایتو حدیث مان بینې د فرمه ته گیشتین ک دې به خالص به بو خو دنا قر مان بسره دې دنا مر مان جهنم شو ان مان دې بو نمونه یک اکلو حدیثانه حدیث ابوهریره رضی الله عنه اخوای پرودگاری لیبه ده فرمی یچ کسانی که آگری جهنم می فخوردکری او کس یک ده فرمید بانجی دکن ده علم تخوین بوچی بو قرات فیک القران اخوای لپینا یتو دا قرانم خویندو لپینا یتور دا فری خلقم کریپ بو اوت بو بو ی پیدولن تو علم دسانیت تو عالمیت قران شويلی بو اوه وایه کوم کسه وکلا ویکا اگری جهنم میپی خورد دکریت پنا به خوایګورا کواته انسان که او حدیثانه دخوینه تا او آیهانه دخوینه تا او والد ده کانیتکی خالص ک ابو خوایګورا جن نشانه اوه د فرمه نشانه اوه کنیتکی خالص به لچی و بدور دکیتو ورده ورده لو بدور دکیتو که حس به مناظره خود أرخصنوا وحب المناضرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزرع على نفسه يعني وايل ده نفسي خوي دائما هضم ده نفسي خوي بكم ده زاند فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له أجر خوي مهم زاني من فلان كز عالم ترمو من أقام من أقام هو أو هردور كبيته ويش خير تذاني وفيه أيضا في ترجمته هشام الدستوائي قال قال عون بن عمارة سمته سمعت هشام الدستوائي يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوم القطر أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل فارمي السنف أخواناته أنا برنام من شون علم مخون ما بس مخوابه مقا أخوان لا مخوش قلت والله ولا أنا فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبولو وصاروا ائمه يقتدى بهم فرمس السلف علم ينخلن بو أخوان يتعن بويا بو نبولو يعني كي ها نبل نبل هفر النبيل يعني شرف بن piawani نبيل بريز وصاروا ائمه يقتدى بهم چون نيتها الخالص بالعلم ده وطلبه وطلبه قوم منهم اولا لا لله وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا انفسهم فجرهم العلم الى الاخلاص في اثناء الطريق كثاني تشجلاوا ان ما بس يا اخوانا بدوايا لرى يقادا علمك نيتي راسكر نو ابو راس خوي قولو هاتنا وسر يقاو محاسبين نفسي خويان ينكر وحاسبوا انفسهم فجرهم العلم الى الاخلاص في اثناء الطريق كما قال مجاهد وغيره طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نيه ثم رزق الله النيه بعد وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فابى أن يكون إلا لله فهذا أيضا حسن ثم نشروه بنية صالحة وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم فلهم ما نووا وقال عليه السلام من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. في عمر عليه الصلاة والسلام فرموه هركس غزاب كا ما بس عقالك به عقال كي كان يعني او قريسكا وشتريكي بيضا بستيتوا اقر نية دووا بيوتو بز اوتي فله ما نو يعني يج اجر دنيا لا يخوة لا وزياتر هيك ك هو علم كام بس للدنيا ببزة هي هي ترين يا لايخ وترى هذا الضرب لم يستضيء بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة في من العمل وإنما العالم من يخش الله تعالى عالم أو كسيك الأخواء بترسي بوه أو كسانك علم دخوينا بالامبوخ واي جوريانية هيج بركة تي ذانى علمك يان واقع إجدا هيج بركة لا دعوا كيان دانابي كان وقوم الناس العلم ووله به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم فما هؤلاء بعلماء كثاني شبه علم كيان وقشت المناصب وظيفة بلام ظلم ينكر وتقواي خواجوريان تدانكر ودستيان نجر بالعلم كيان هو او نش علمانين وبعضهم لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل وأفتى بالرخصي وروى الشاذه من الاخبار كساني شتل علم دخويني ودواي من بريك دقريته دستو تلفزيونك دقريته دستو نازان مشتيك دقريته دستو او جا دز بقصص بقصصو بحكاياتو بخون جيرانو وبكوملك شتي درو دلس شتي آواكا ما أنزل الله بها من سلطان وبعضهم اشترى على الله ووضع الاحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار فهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرة وتضلعوا منه في الجملة فخلفا بعدهم خلفا إلى آخر إبراهيم او موضوعا باسي إخلاص بو كا في الإنسان مسلمان باجشتينيتي خالص بيلاها مكردويجبو خواي جرا وباتايبتشلا تيده علم دانيت من خالص كان خواي فروردجار كذا دنيشين بو علم خوين دن شين بو علم بهمان و بو دعوى كردن ياتمن خالص باخوى يقول ان ياتمن خالص كا لاخوين دني لاقوت نوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم